الأيام التي نحن فيها الآن أو هذه اللحظات التي بدأت بفضل الله عز وجل وبلغنا الله عز وجل إياها في اليوم الماضي هي لحظات لا تقدر بثمن الإنسان الصادق يتبين من الكاذب في هذه الأيام الصادق مع الله عز وجل يتعرف في هذه الأيام التي نحن فيها لأن الله عز وجل مرضاته تتحقق في هذه الأيام بأبسط السبل ممكن بأبسط السبل ترضي الله عز وجل في هذه الأيام فالصادق في رغبته لإرضاء الله عز وجل يتعرف اليومين دول يتعرف في أيام العشر الأوائل من ذي الحجه لأن الصادق اللي فعلا يريد أن يرضي الله عز وجل يسأل دائما ما الأرض لله والاحب لأفعله إي أحسن حاجة نعملها إي أفضل عمل إي أحب عمل الى الله عز وجل لنتقرب به إلى المولى سبحانه وتعالى